توفعت من الله, أكبر الله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم رشاة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هو يُخادِرونَ اللهه وَالَّينَ آمَن وَماَا يَخْذَعونَ إِلاا أَوبُ صَوم وَمَا يَشون فِي قُلوبِهِ مَرَضُون فَذَدَوْوم اللههُ مَ رَضَ وَلَهُ ذاابُأَمون جِمَا كَامُوا يَحْمِبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ وَإِذَا بُغِيَ الصَّلَاةُ وَالْخَرْجُ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَنَبِيٍّ آمِنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى أَصْحَابِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللهَّهُ يَْستَاز بم وَيمُدذهمم كِيطُوان يَعْنَهُون أُلِكََّين شْتَنَ الظَّللَتَ بِ أُلِكََّ َشْتَنَوا الضَللَكَ بِهُدا فَمَاارَ بِ حَّجارََةُم وَماَا كانَوا مُختَْدين مَثَلهُم كَمَكَلَِّ بِسَوقَ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 والفلا رزق حدا من الموت والله محيط بالكافرين لكاد الظرف يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم طام ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أمعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتكون الذي جعل لكم الأرض براشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا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 ولهم فيها أزواج مظهرة وهم فيها خالدون الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 وَلَقَدْ هَوْنَاءَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ الأرض الْأَرْضِ وَلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَسْقُرُونَ بِالنَّارِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ, يحييكم ثم, يحييكم ثم إليه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 الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ذٰلِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ وَهَيَّأَ لَهُمُ الْعُذُوبَ عَلَيْهِمْ وَلَضَّوْنَ لِلَّذِينَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خليفة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 انك انت العليم الحكيم قال يا ادم ام بهم باسماءهم فلمما ام بهم باسماء قال الم اقول لكم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 وإذ قلنا بالملائك اشجدوا لآدم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 إِنَّهُ وَالسَّوَاذُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي مَا سَبَقَ وَمَنْ أَعْرَضَ فَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِ فَمَن سَبَّحَ حُدَايا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنَا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 ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتفتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الغاتعين اتأمرون الناس بالسير في البر والنهون شؤن انفسكم وانتم تقرؤون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاه واستعينوا بالصبر والصلاه وان انها لكبيره إلا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِذ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ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 وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً تَتَمَادَىٰ فَاسْأَلْ بَنِيهِ عَنْ الْفِرَاعْنِ بَعْدَهُ وَأَنْتَ ظَاهِرٌ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تهفدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم الغذل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو الثواب الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما دك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ضًا الذيين أَنْ نْ تَلَهِم وَإ النَقبُ بعَلَّم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ مَنْ نُّؤْمِنُ لَكَ حَتَّىٰ نَضَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ وَقْتُ وَإِذْ قُلْتُمْ يا موسى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 وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب, الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنجيد المحسئين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 قد علم كل أناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعفوا بالأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبث الأرض من بطلها وكثائها وفومها وعدسها وبصرها قال أَطَعْتَ بَشَرًا مِثْلَنَا الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَفْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذلكم بنا عصوا وكانون عتجون الله, الله, الله, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما بك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإذن نقضوب عليهم ولا الضالين <بتوكف> <صوص>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 وَلَقَدْ عَادَنْتُمُ النَّبِيَّ مَا تَدَّاوَمَ مِنْكُمْ بِالسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا هَالِكًا لِّلَّذِينَ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وَنِعْمَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَسْتَهْزِئُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قال دع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بغرة لا فارض ولا فكر عوامل بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دع ربك يبين لنا ما لونها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 قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلون تدير الأرض ولا تسكي الحرف مسلمة ناشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون الله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 ضِراّ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِ وَيُرِيدُ نَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ وَلَذَّٰلِكُمُ ٱلْغُفْرَانُ وَإِن قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَٱبْتِغَاءَ رَأْسٍ بِهَا وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ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 افَتَظُنُّونَ أَن يُؤْمِنُوا لكم وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ أَفَتَظُنُّونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ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 او لا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون الله أكبر, الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله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 وَإِذْ أأَخَدْن مِيثَاقَبنيِي إسْرلَ لا تَعبُدُونَ إِلا اللهَّ وَدٍِ وَالِدَيْنِ إقْسَانَ وَدٍ قُرربَ والْتَمَا وَالمتَكين وَقُ لَِّ فِحُسْنَ وَأَقِي مُ الصلَةَ وَآتُ ثُمَّ تَرَى إِلَيْنُم إِلاَّ قَنِيلاَّ مِنْكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا لا لَا تَفْسُفُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ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 وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا فِي قلوبهم العجل بكفرهم قل لئت ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين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 ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاشقون أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْفَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 الله أكبر الله أكرم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 وَما يعلمّمانِ مِنْ أحدد حتى يقون إنما نَحْنُ فثْنة فَلا تَكفر فَيتعَمونَ منِنهُ ما يُخَلِّقونَ فيه بَْنَ المَبءِ وَزَوجِه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 اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ مَنْ نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسِيَهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا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 فَاصْبِرْ وَاصْفَحْ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَقَانُونًا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا جَنَّهُ أَوْ نَخَارًا فِيكَ أَمَانِيُّهُمْ فَإِنْ تُحْسِنُوا تُحْسِنُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ تُسِيئُوا فَلَهَا فَإِذَا آمَنَكُمْ وَعَزَّكُمْ فَإِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ وَسَمِعَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَخْفُونَهُ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ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 لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتَّجِهُواْ وَجْهُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَقَدْ كَانَتْ آيَاتُنَا مُبِينَةً وَلَن يُحَقِّقَ اللَّهُ لِقَوْمٍ كُفَّارٍ ۗ وَلَن يُحَقِّقَ لِقَوْمٍ مُؤْمِنِينَ إِلَّا مَا أَرَادَ ۗ وَلَن تَحُصُّوْا فِي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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم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 وَإِذْ بَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ النَّقْلَ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي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 وَإذِ الررفَع إِذْ رَهمُ القَواعيد منِن البَيْيتِ وَإسماعيل رَبنَ تَقَبّ إ إِكَ أَن تَم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وألنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم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 قَالَ قَدْ أَفْلَحْنَا هُوَ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ لَإِن قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِإِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَا لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ام انتم شهدا ا اذ حضر يعقوبا الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهه و الهه ابراهيم واسماعيل و اسحاق الهه واحدا ونحن له مسلمون فَأُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ الله اكبر الله اكبر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 إِنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ رَبُّكُمْ وَمَا كُنْتُمْ لَتَابِعِينَ ۚ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ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 أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنْ الله وَمَنْ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَإِنَّ أُمَّتَهُ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله الله أكبر. <سؤال> الله أكبر.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 سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غتاء أحوى قكَ قَلَ تَسَ إِ ما شَ الله إنهُ يَععلممُ الجَهْرَ وَماَا يَخفَ وَنُ يَِّركَ للُّص فَذَكرِ إ فتِذ سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا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 سمع الله لمن حميده مبارك الحق الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللَّهُ أكبر، اللَّهُ أكبر اللَّهُ أكبر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 قل يا أيها الكافرون بسم رحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله الله أكبر.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 اللهم اهدنا في من هديه وعاكنا في من عافيه وتولنا في من توليه وبارك لنا في ما أعطيه وقنا واخرف عنا شر ما قضيه إنك تقضي ولا يخضى عليه إنه لا يذل من واليه ولا يعز من عاديه تبارك ربنا وتعاليه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 اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا راتخا اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل ونعود بك اللهم من الشك والشبك والشقاط والنفاق والرياء يا ذا الجلال والإكرار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 اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجدنا علما اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح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 لنا في أموالنا وأعمالنا وأعمارنا وذرياتنا وأزواجنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا كشأ إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته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 اللهم من نصيته برحمتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم نقبل توبتنا وثبت حجتنا وسدد انفسنا وثبت على الصراط اقدامنا واصل سخي ما اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضى ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك لدة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب وحذن بشرتنا ولحومنا عن النار اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اجعل ديارهم ديار أمن وأمان وطمان وأمان ورخا يا ذا يا قوي يا عزيز اللهم اشتر عوراتهم وآمن روعاتهم وفك أسراهم وداهم ارضاهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى وول عليهم خيارهم يا قدير يا مقتدر يا علي يا عظيم يا عظيم يا يا قهار. اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك ووفق جميع أولاك أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعود برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنتك ما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله